فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنى فانوه ابدا بما قدمت ايديهم والله عليم بالظالم تجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمروا ألف سنة وما هو بمزحزعه من العزين لفضيله الدكتور بما فإنه نزله على قلبك كَبِئَ الله بِإِذْنِ اللَّهِ فإنه نزله له على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه مصدقا لما بين يديه قَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيْنَاتٍ وَمَا وكلما آهدوا عيدا نبذه فريق منهم بل صدقوا لما معهم بدافع. الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين وكفروا يعلمون الناس يعلمون الناس السحر وما أنزل على فحد ت كل النما لا أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفر ولقد علموا لمن اشتراه ماله في الآخرة من خناق ولبئس ما شروا به أنفسهم ولبئس ما شروا به لو كانوا ولو أنهم آمنوا واتقوا لما من عند الله خير لو كانوا يعلمون Yeah, I